ان ي ح س د الناس ع ل ما آتاهم الله من ف ل ه ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ان يحسدون الناس ع ل ما آتاهم الله ف ض ه ان يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ان يحسدون الناس ع ل م ت ا ه م الله ن ف ق َ د آتَيْنَا آلَ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ي م َ ا ل ك ِ ت ا ب َ و َ ا ل ْ ح ِ ك م َ ة و َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م م ُ ل ك ً ا عَظِيمًا أَمْ ي َ ح ْ س ُ د و ن َ النَّاسَ ع َ ل ى مَا آ ت َ ا ه ُ م ا ل ل َّ ه م ن فَضْلِهِ أَمْ ي َ ح ْ س ُ د و ن َ ا ل ن َّ س َ ع َ ل َ مَا آ ت َ ه ُ م ا ل ل ه م ِ ف َ ض أ َ م ي ح س د و ن ا ل ن ا س َ عَلَى م ا آ ت َ ا ه ُ م ا ل ل ه م ن ف ض ل ه أ َ م ي ح س د و ن ا ل ن ا س َ ع َ ت َ ه ُ ا ل ل ه ف ض ه أَمْ ي ح س د و ن ا ل ن ا س َ ع َ ل َ ت َ ه ُ ا ل ل ه ف ض أَمْ ي ح س ُ د و ن ا ل ن ا س ع َ ل َ ت َ ه ُ ا ل ل ه ُ ن فضليه يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آ ت ي ن ا ال ابراهيم الكتاب والحكمه و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس ع ل ما اتاهم ف َ ض أَمْ ي ح س د و ن ا ل ن ا س ع َ ل ى م ا آ ت َ ا ه ُ م ا ل ل ه ُ م ن ف ض ل ه أَمْ ي ح س د و ن ا ل ن ا س ع ل ى ت َ ه ُ ا ل ل ه ف ض أَمْ ي ح س د و ن ا ل ن ا س ع ل ى آ ت َ ه ُ ا ل ل ه ُ ف ض أَمْ ي ح س د و ن ا ل ن ا س ع َ آ ت َ ه ُ ا ل ل ه فضليه ام يحسدون الناس على ما آ ت ا ه م الله من فضله فقد آ ت ي ن ا ال ابراهيم الكتاب والحكمه و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما ام يحسدون الناس على ما آ ت ا ه م الله من فضله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فضله م يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس على ت ا ه م الله م فضله ام يحسدون الناس على ت ا ه م الله فضله ام يحسدون الناس على ت ا ه م الله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 من ف ض يحسدون الناس على م ت ا ه م الله م فضله ان يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ان يحسدون الناس على ما آتاهم الله م فضله ان يحسدون الناس على م ت ا ه م الله من 121-أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 122-فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 123-أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من ف َ ض ْ م ي <تصفيق> َ ح ْ س د و ن ا ل ن ا س َ عَلَى مَا آ ت َ ا ه ُ م ا ل ل ه ُ م ن ف ض ل ه ِ ام ي َ ح ْ س د و ن ا ل ن ا س َ عَلَى م َ ت <تصفيق> َ ه ُ ا ل ل ه ُ ف ض ل ِ ه ِ ام ي َ ح س د و ن ا ل ن ا س َ ع َ م ت َ ه ُ ا ل ل ه ف ض ه ِ ام ي ح س د و ن ا ل ن ا س َ ع َ م ت َ ه ُ ا ل ل ه ُ ف َ ض أَمْ يَحْسُدُونَ ا ل ن ا س َ ع َ ل ى مَا آ ت َ ا ه ُ م ا ل ل َ ه ُ م ِ ن ف َ ض ْ ل ِ ه أَمْ ي َ ح ْ س ُ د و ن َ ا ل ن ا س َ ع َ ل َ مَا آ ت َ ه ُ ا ل ل ه ف َ ض ْ ف ق د آ ت َ ي ن َ ا آلَ ر ه م َ ا ل ك ِ ت ا ب َ و َ ا ل ح ِ ك ْ م َ و َ آ ت َ ي ن َ ه ُ م ُ ل ْ ك ً ا ع َ ظ م ً ا أَمْ يَحْسُدُونَ ا ل ن ا س َ ع َ مَا آ ت َ ه ُ م ا ل ل ه م ِ ن